وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قيل ماء ما النافية العاملة عمل ليس عند الحجازيين ابن هشام رحمه الله وما النافية عند الحجازيين كليس ان تقدم الاسم ولم يسبق بان ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا ولا اقترن الخبر بإلا نحو ما هذا بشرة ما ينافي من بباسك لنا وقيق وديارك لروي معناه ونفي اكات يبيوتين ما ينافي يعني العامل عمل ليس لروي عمله وما النافي عند الحجازين لاي حجاجين كإيشكات بشروط بلام لاي بنو تميع إجناكات يعني كشو صار مفتوح خبر مفتوح خبرك وأصل أمين نوى نبنى إسمه ما خبره ما هلا بناء مفتوح خبر أبشر طالعش كلاجلي حياتي أنت قدم الإسمه وناب إسمك أي فيه شيء كبيت إسمك إلى في شوابد كبيت إسمك إلى في شوابد فيه شيء نكبيت ونابت ان كيوته بيشيشوا ان كيوته بيشيش اسمكوا لم ولم يسبق يعني الاسم يسبق لم تسبق تيسبق تي يعني الاسم بان إن إن يعني ولم يسبق الاسم بان زائدة ولا بمعمول الخضر النبي معمولي خبركَ، اللي خبر أجله أبو معمولي أبو النبي معمولي خبركَ بكتبتَ پيش اسمكَ وَإِلَّا مَعْمُولِ خَبَرَكَ ظَرْفَ بَيْتٍ يَنْجَارُ مَجْرُورٌ بِهِ أُمْسَأْ مَحْ مَعْمُولِ خَبَرُ أَجَلْ ظَرْفَ يَنْجَارُ مَجْرُورٌ بيت بيش وَلَا اقترن الخبر مثلا ما محمد إلا رسول تماشى ما محمد إلا رسولا ما دام إلا هاتى أو ما منتقضة يعني سقط تكرا ولا عمل عملنا كمهملية محمد رسول مفتاو خبرة ما ينافية مهملية إلا أداتي الاستثناء ملغات كي تشكناك بوية مشروطة كانت ما لروي عمله وعملي ليس اكا بونا ما ماي عامل عمل عملي عملي كان وليس ليس عمله شي اكاد عمله كان بوهو أصلي أم الباب ونوما ننا يموت من كان واخواتها بس لما دين لما ألين شيء المشبه بليس لبلا وليس نفي تيايا مايش نفي تيايا لو رو ما مشبه بليس لروي عمله شو لروي معناه شو وقل الشرحك أفرميت بالتفصيل اعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي مجرى ليس في رفع الاسم ونص بالخبر أنهم أي النحات سحر لحروف نفي أكو تشين لك الدواء أكو ليسين لك كليس فعلا ليس فعلا أمس حرفا لروي روي المعنى والنفيان تاي وكل أمان بلم ليس فعلا همان ايشي ليس اندو بامن تبرتين ما ولا ولاتا ما ولا ولاتا ما نفي لا نفي لا تيش علين هر لايا علين هر لايا تاكتا ايتانيكا حتو قيلة تاء الثانية ساكنة لاش الفكي ساكنة دو ساكن كوب لابد من تحريك اللي شغلت تحريك ناكره للتعذر تاعك تحريكه غير للتخلص واضحه لا لات دو ساكن كوب وتوا كتروا تا عموما اگر او أننا اننا جايين نناقشوا هك شاء الله سي حرفا رفع اسم كان ونصب خبرك والكلام الان فيما ذن باسي ماكن واعمالها فيما وفي اعمالها عمل ليس وهي لغه الحجازيين لا يهموا عربوانيا وهي لغه الحجازيين وهي اللغة القويمه اللغه القويمه يعني المستقيمه يعني زماني شيء يا بقولين له جاي كتواء زماني كتواء شتئك كال لا لا زماني عربي دربنا دل شو الثدروا وبها جاء التنزيل أي القرآن قال الله تعالى ما هذا بشرا أبيني بشرا خبري ين مايا منصوب ما هن أمهاتهم أمهاتي أمهاتي نوتر ما هن أمهاتهم أجر أمهاتهم بوايا أو كان خبر مبتدأ هنا مبتدأ أبو وما هاتو خبر بس إساء هن اسم مايا وما هاتي كمنصوبة خبر ماينافي عام العمل ليس عند الحجازية ولإعمالها عندهم ثلاثة شروط بأوي عمل كات ماينافي العامل العمل ليس هي شرطي هي أن يتقدم اسمها على خبري يعني لسال أصل بيته، يعني اسمي ما بيش خبري ما بكوي نبي خبر بيش كوي لو كانوا أوانا باس ما كنت من دروسة قال لذا ما ينافي نابي اسمك يدوا بكوي وأن لا تقترن بإن الزائدة نبي إني الزائدة بيوا بيت ولا خبروها بإلا يعني لا تقترن خبروها بإلا نبي خبرك إلاي كي بيت لقلا بيت فلهذا اهملت في قولهم في المثل الى مثلك كشائع على نوع اربعه سيد ابيني اهمال ماك ما مسيء من اعتذر ما مسيء ما كما يمهمليه لانه مسيء لابره نكيريه ومن اعتذرش لابره معرفه من من أكينا مبتديك مؤخر يعني أصل جملكة من اعتبا مسيء هل أعتب لخلق بقري خلافي كدوا طالما ما نفي كدوه ما مسيء من أعتب يعني أو كسيك أعتب أقري خلافي نقصوا نقص تشتي خلاف نيا ويقول ما مسيء أبيني مسيء نوترة وما مسيء ما مسيء لبروي نش لبروي خبرة. فيش كوتوا نبي بكتة خبرتي خبر ما نبي بكتة خبر ما بوية مرفوعة نبي خبري ما فيش بكتة اسم دواب بكتة. فلهذا أهملت في قولهم في المثل ما مسيء من اعتبه من اعتبه مبتدأ مسيء خبرة دبرويشيا دبريبيشكوت وأماكن مهملاة وفي قول الشاعري بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف يعني أي بني غدانة مناداة غدانة خلكيكن لا بني غدانا ما أنتم ذهب إنك الزائدة كوتة فيش شوا فيش اسمو لن yuan ماكل لن yuan اسمك أيتي لقد علي يا بني غدانتا ما أنتم ذهبا ذهبا بس كأنهت أو كاتئت الماء إجناك دبروا قوتي كما فاصل كوتة لن yuan أي بني رودانا اي وذهبنين ولا صريف ولا فضه يعني ناء اتون ن نا زيون بلق ايوتين قرن قر او لكن انتم الخزف قرك سوره وكلاب قري سوره قرن اي قري سوره سوره وكلاب الفخار الذي يعمل من الطين ثم يشوى بالناري أو ينسىها إن أعطون النزيهن الشاهد إن أنتم إن كتوتفيش اسمكوا لوجود إن المذكورة أمتى ما دوما لو سير شرطي كفاك لوجود إن المذكور وفي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أبيني إلا هات ولا جل شيء ولا جل خبر خيا، بينما كأبيت ما عملنا كات، وما أمرنا إلا واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، يعني أمرنا واحدة، مبتدىء وخبر اسم خبر نامين الاقتران خبرها بإلا، عند الحجازيين. بم شرطان وبنو تميم لا يعملون ما شيئا يعني بنو تميم اعمال نادا بما ما نكن ما يعمل نار ضمن أصلا اصلا ولو استوفت الشروط الثلاثه ولو شرط كان شيء يتابع شرط شيء فيقولون ما زيد قائم ما زيد قائم هذا عند بني تميم زيد مبتدا قائم خبر لاري معناه بخي إشي كدوى لاري معناه نفي أما لاري عملي نحوي وهيج عملي ناكن. ويقرؤون أم آية كما هذا بشرا أو أن شون ما هذا بشر ما هذا بشر نصب ناكا على كونه خبر على كونه خبر ما. واضح إن شاء الله أو ما ينافيه، <تصفيق> وكذا لا النافية، أم لا لا ينافى للجنسية عجاتا به أم لا لا ينافيه العامل عامل ليس، كذي هي، يعني اسمك يرفع كات، لا ينافى الجنس اسمك يشيك نصب، وكذا لا النافية في الشعر، اولا بس شعر يجري أما، بس شعر ذي. بشرط تنكيل معموليها أبي اسمك أشي خبرك أشي يجيب نحو تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقع تعز يعني تصبر يعني خد وخد خد بدل وصبر كلا. شارنا شاره تصبر وتجلد القايم كوخ راغده مصابر هذه فلا شيء على الارض باقيه هي اشتكى نيه لسجن زي ما نتوه ولا وزر يعني ولا ملجا اصلا وزر لاصلا يعني الجبل تماشي اللغه في زانتشونا يعني فلا ولا جبل بس جبل هي دعاءي جبل لبل وين قشوني بارز وشوني قائم وباريزر العاصمة وترى ولا وزير أو تركيبة درسكت يعني ولا ملجأ ولا وز ولا ملجأ ولا منجا يعني نجاتني شو النية ملجأك ولا ولا ملجأ مما قض الله واقيا يعني لويك أخوا قضعك دوا من التقدير بس هذا بهند باريزر نية ولا وزر واقياً واقياً خضر وزر شيا اسم لاي أبيني إيشي كده شرطة كاني بله فلا شيء بله أبيني شرطة كاني نافيا نافية هاتوا اسمك إيشي خضرك إيشي شيء باقيا وزر واقيا الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس لا حرف دوم لا يكا يعمل عمل ليس كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا ولإعمالها أربعة شروط بقوي عملي ليس بكات شوار هي أن يتقدم اسمها وأن لا يقترنا خبرها لما اثناء او اثناء تا. تانية وكذا لا النافيت في الشعر للشعر بيت واسمه خبركش هناك كده بيت دو الشرط بلام الشرح هي الله ولإعمالها أربعة شروط أن يتقدم اسمها وأن لا يقترنا خبرها بإلا أما أم الشرطان أبو كل شيبه لما يشهب وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن يكون ذلك في الشعر لا في النثري فلا يجوز إعمالها في نحوي لا أفضل منك أحد لا أفضل منك أحد يعني لا أحد أفضل منك لا مهملية لا مهملية أحد مبتدأ أفضل خبرة منك جارٌ مجروراً. نابي برينشي يعني تشيبكن بولين لا أحد أفضل منك. بولين لا أحد أفضل منك. بوشيو. ولا في نحوي لا أحد إلا أفضل منك. نبي إعمال بكن لشيء لبرئ إلاها ونبي برئ لا أحد إلا أفضل منك ولا في نحوي لا زيد لبرئ زيد معرفة أبيت بيت اسمك وخبرك خبرك بيت ولا زيد قائم ولا عمرو كابو بشرط كان تعب أن يتقدم اسم يتقدم اسمها أبنين لا أفضل منك أحد الاسم تأخر الاسم تأخر لا أحد إلا اخترنا إلا بالخبر لا زيد قائم أبي نيشيا معرفيا وشيشا لشعر جنهاته ولهذا غلط المتنبي في قوله لابد ويارخنا لم تنبي لأو كان غلطا لم ديريك و تويتي إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا أولا أقض شهيدة و عليكم السلام و الله كيف يمكنك أن تكون محسنة؟ لأنك أخيرا وصل دجاجاتي كيف <تصفيق> يمكنك أن تكون محسنة؟ أخيرا مستعدا أما من وصل مع ميسا أبي أوفق؟ إذا أنا او خالص يلكلوه بحكهه فين بيكربس هواقي بس بس لا، نهت, و... نهت وعملك. بك... شابو وعمل تقسيم كان استقرائية بينيان للشعر. أبي للشعر الحمد لله. إذا الجود. أي الكرم والعطاء لم يرزق خلاصا من الأرض يعني أقر بخشين نجاتي النبي اللي منذ كذن فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا نا سفاسكري كريلة سر أوشتيكة كردوثة جزائدني يا إخوة يا لا يخلقش مال اللي بخشو منذ كا كذنع لي سباس خلقي نفذ لا يغش قد اشني فللحمد مكسوبا وللمال باخيا وللمال ما لكش نعمه ثوب بو شي بركه تيتينيت لا شنو ينيت اما ام شعراء همان ام هني هي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لم اته الجداو لم اته الجداو ينها من معنى ام اته المهم مطابقا من حيث ال... من حيث بعض المعاني نعم والله من حيث المعنى شو كمان من اي المتنبي قولي سبحانه وتعالى اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى اين الشاهد فللحمد مكسوبا وللمال باقي. وجود الشاهد انتهى مكسوبا خبر لايا ياء وللمال باقي. الحمد أخلا بات شيء فلا الحمد أبوها فلا حمد مكسوبا ولا مال باقيا ويغلط المتنبي في هذا البيت وقد صرحت بالشرطين الأخيرين لما تنكي تصريح مداب من شرطي كتا اسم خبركي أبينك ربا وأبين الشعري شابنوك لما تنكوتي في الشعري بشرط تنكير مأموليها وقد صرحت بالشرطين الأخيرين ووكلت معرفة الأولين القياس على ما أوم هشتوا دان بدستي أويك أو وباسي أوما كما من باسكت لأن هذا ما هو هذا ما هو لجملي الجملة ما يحرشا ما تشيه بقتر لأنه ما أقوى من لا كارتك أقول ما أقوى تربي إلا لاوه همان شرطي هابي هابي إنجابي كاربك من باب أو لا شيه هميش همان شرطي بيتياي بيت ولهذا تعمل في النثر يعني شي تعمل في النثر ما ما بلقي لسر قوتي ما لقال الله يعني كاتك ما او اندقوتي هبه لا نثري شو لشعري شئيش بك ودوم مرجيش هبه انجا ايش بك من باب او لا شئ ان او شرطيها وقد اشترطت فيما ان لا يتقدم خبرها ولا يقترن بإلا ابي او شرطي هبه كما ابي خبرك بيش نكويت و الاشيب يونبه فاما اشتراط أن, يقترن... ان لا يقترن الاسم بان فلا حاجه له هنا لان اسم لا لا يقترن بان اصلا اسم لا... لا, لا, لا لا يقتلن بان اصلا اسم لا لا لا اسم لا بويا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع نحو ولا ت حين مناص. ديت صار أداتي السيام يكمل دومي بس قد ما ولاي بس قد لا ت، دوسي أداتي كبا لكن في الحين يعني بس لقال حين هذا. لا ت بس لقال حين هذا لزمانة أم عمل من بوقات. كهاتش اسمه خبرك هذا وش لكلاما نية. موجود موجودني ولا يجمع بين اي بين الاسم والخبر يعني اسم وخبر حازرني لجملة أي اي من مرف كم من والغالب حذف المرفوعي يعني زورني جال لزماني عربية لباب لا ت اسمك محوَّفة والغالب حذف المرفوعي نحو ولا ت حين مناص يعني لا ت ولا ت الحين حين, حين مناص ولا تلحين حين يعني ولا الوقت حين خلاص مناص يعني خلاص يعني ليس الحين حين مناص ليس الوقت وقت خلاص أو الثالث مما يعمل عمل ليس لات وهي لا النافية زيدت عليها تاء زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظي او للمبالغة يعني بوته انيث ين النفي نفيفي اي بوكواتي النفي النفي اوتي بعد اوتي اوتي اوتي اوتي يعني كسي اوتي اوتي بوي دوم دوام جوانترا بلاي مبالغه بوشي وكو صرفيش كلما زادت الحروف كلما زادت المعاني لا لا معنى نفي بدال لا تا حرفيك وعزيتي خوار دو تاكا هي معناها زياده الاكتساب كان بوي مبالغه باش تريلا شي لتانيث ولا تا الحين حينما ناصت انثى ثانيه حين مذكر يعني مبالغة جانتها والله أعلم. وشرط إعمالها أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين أبي هدك شيبن لفظ حين بن يعني لسأل أولي شاك بس والثاني أن يحذف أحد الجزئين إيش يعني شيبه إيش يعني حذفت هل كم بدرسته طالما غالب كامية والغالب أن يكون المحذوف اسمها كقوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص فنادوا بانج اكن بانج ينكد، ليس الوقت وقت خلاص والتقدير والله اعلم فناد بعضهم بعضا أن ليس الحين حين فرار أي هرب وقد يحذف خبرها ويبقى اسمها كقراءه بعضهم ولا تحين مناص بالرفع زرجر مبدأ قراءة قراءة اشتوام نبيني حتى لقراءتي حتى لقراءة شاذش نب نك متواترا نك شواردان حتى لقراءة شاذش نب نزلم كقراءه بعضهم ولا تحين مناص رحمة خالق إدواته بنيهنا حروجك يجبيني هالقبولة ولا تحين مناص قراءة بعضهم إسنادي لا تحين مناص كابولا يهندق لقراء حتما فلان نلا متواترة هيا نلا غير متواترة هيا نلا شاذيشاني الله أعلم كابو أماش أداتي سيهم بك إعرابي شيفي أدريت عملي ليسي في أدريت را دي في يا يعني من بوخم يعني جرام لاصح لم اناك لم اجدهم لو وقت شي حل قرايه من غلط ها والله نتو من لم اجدهم من بوخم لم أجده جالسة <تصفيق> باش الثاني إن وأن للتأكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه عليكم السلام أو الظني وليت للتمني ولعل للترجي أو للإشفاق أو التعليل فينصبنا المبتدا اسما لهن ويرفعنا الخبر خبرا لهن. أجملها حسثا كذب يدل كانش وليرشا. ألفه ينصبنا الضمير عقليا بينادث. أصل أولي ضميري عقليا بينادث. بس سرناك أصل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 منصوب خبرك يشه كان مرفوع يعني خبرك لسه الأصل ما أعتوى أماني كان رفع أو صحيحة أو, صحيح. أو ماذا صحيح يعني لسه الأصل نيه يعني بأولين النواسخ بو مهتدأ أو بو خبريش <تصفيق> فينصبنا واتواجد طواجه أه أتمنى فينصبنا ضنونك النوني النسوي يبو عاقل ديت أولا كودي فينصبنا أصل أويك النوني النسوي كضميلك يبو عاقل يعني أبوه الضميري عاقل ندابة باكا أنه لكنه إنه كأنه وانا عاقل نين ما مصر من, من النواسخ النواسخ تتبع با تأني بردت نا أبوكاتيش النواسخ لفواعله غير عاقلة نا ايج بنيت يعني يا بالنان ادرس تايا درس نية مسامحيتها هي هيا نية بالنان مسامحيتها هي بس الاصل أصل أويك الشيء بضمير عاقل نيت تعبير بذات فينصبنا المبتدى اسما لهن ويرفعنا الخبر خبرا لهن عموما ما دوهم نواسخه الثاني من باب النواسخ من باب نواسخ المبتدى والخبر ما ينصب الاسم ويرفع الخبر بعكس كانوا أخواتي كانوا شاش حرف ما وهي ستة وهي ستة أحرف إن وأن إن وأنك رسمي شأنهن ليك, ليك اشتخاق بيك معناه ومعناهما التوكيد تقول زيد قائم ثم تدخل إن لتأكيد الخبر وتقريره زيد فيه سيبواني التأكيد زيد خوي كاسيك هل كانت النسبة خبر كالمسند ايديتو فال مستند اليه كزايده هنديشد هي في سي بتوكيده بونمنا هذا جدار هذا جدار في سي بتوكيده محسوس انا مضطرب بالامبونمنا قالوا ان هذا ذاهب يعني اروت ابي التوكيد بينا التوكيد لما وقعيت توكيده اخويا و هر شکلی بینی توكیدی لسره، لقرآن و لسنت. آوا شنی که با ایخالشی،ی آمینون بهی، آو لا. یعنی بونم نه او، آو لا یصدیقون. ویال شنی که توكید کی پیوزنی توكید میانه. لشنی که سون پیوزن سون باخ. پیوزن آگه. ای تو پیوزن که ولی، مال من لفلانه شنها. دیروخی نه کیو تی تی بويا اگر لموقعك ابو تويس بتوكيد اوكحت بادوات توكيد توكيد اكيدات شبه ام حروفانه بيت انو ان شبه قسم بيت شبه ادوات تربه لنوني توكيد خفيفه وثقيله المهم في الكلام بويا زيد قائم امكانها النصابي بيويس بتي هي بتوكيد ان زيدا قائم ثم تدخل ان لتأكيد الخبر وتقريره فتقول ان زيدا قائم وكذلك أنا. أنا فرقي لقل ان ان يشوى همان شت شبوقه فرقي لغل اني تي الا انها لا بد ان يسبقها كلام قلنا وكلامه دي ان لبدايته والنهايه الا بيش تيغ كقولك بلغني انك قائم اعجبني انك قائم او سي كقولك بلغني او اعجبني ونحن ذلك الشرط ني هر امكن لمانا المهم شتيك روشت بيت لاثناء كلام الندير توكيد البوكا توكيد خبرات البوكا ولكن ومعناها الاستدراك لكنش همان يشتيك بوكا معناي لكنش استدراك استدراكتي وهو تعقيب الكلام كلامك الله شتيك الله برام دواي شتيك تريش بدواي اهيني يعني تستدرك على ما قلته. استدراكي أكيد بسأله كوت. بونمنا علي زيد عالم. علي زيد عالم. كوت الزيد عالم. أصل لعالم تيا رفع علي زيد عالم. لكن فاسق. يا لكنه فاسق. لكنه فاسق. بسأله كوت العالم يكتشف كتوهم ينكشف.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 شتاكي بيثابت ببي بانمونا وطد زيد عالمون لابدو عالمون مرتبي عالم صفي عالم يعني واقع هامي اويتيا كبياوي كي صالحيش بي بع علمي هيا صالحيش بوي امتا وهما دروزن بيلميشكي مخاطب تيلي لاغنه فاسق ترفع ما يوهم اثبات الشيء بلفظك عالم قويك بلفزكته اي غينيتك عالم وصالح وكايكي شا تستدرك تعقب على هذا الكلام بويا برفع ما يوه ثبوته او نفيه يعني تهدون منا علي ما زيد شجاع زيد شجاعني زيد شجاعني بدل ما شجاعني بدل ما زره يعني أنت زيد شجاعني يعني تز توا ولا برشافة ليه بلى مواجهنيها مواجهنيها ترفع عنه ماشي ما يهمني ترفع عن نفي ترفع عن نفي أويك كرثة حدش السفة اللي ذا مال رواه لبر أو يوتشجعنيها تيجي أكيد أو النفي كريم يجنبه وعاقل يجنبه باوكيش عاقل نبيه نا. ترفع عنه هذا النفي المطلق بويا أم التعقيب فيوهم ذلك أنه صالح كوتمان زيد عالم فيوهم ذلك أنه صالح فتقول لكنه فاسق. وتقول ما زيد شجاع فيوهم ذلك أنه ليس بكريم فتقول لكنه كريم اما استدراك. حسنا عالمه فاسف وغيرتكي معنويان هاي اه بس شجاعة الكهامة يعني اه قزم يعني ربتي معنويان دور الليل اه بو يعني كسيك اقر كسيوه بخيليش وشجاعيش اه دي باس اوقي نماش امير باسي اوقي يعني كسيوه هي شجاعة بخيليش كثيرا هي شجاعة كريمة يعني تضادل بيننا نية قضم ربك في عالم الفاسق ديارترا فلما أقول ما زيدون شجاعون زيد شجاعني نية كي أتوانيت يعني كريم بيت شجاع أصلا ويا شنك أقول كثيرا ترسنوك بيت آبخشید؟ اترسید؟ بله من مرجی نیست کسی که شو جع نبیت بون من عزای چی لیدر نکوت بید صفتی چی چیه بید مرجی نیست. یعنی آبخشید منا. بله بل لا يوجد ما تدني لا دواء ما يوجب الكلام برفع ما يوهم ثبوته او نفيه يعني رفعي ثبوت الوكات ما يوهم الثبوت ورفعي ما يوهم النفي في الوكات يعني تعليم ما زيد شجاع يعني هناك وهم في نفي الكرم عن هذا الشخص أم استدراكة ترفع هذا الوهم أو هذا الإيهام وكأن للتشبيه كأن ابو تشبيه ديت في الكلام كقولك كأن زيدا أسد كأن زيدا أسد أو الظن كن كأنبه كأن معناته تشجذ ظن كأن زيد كأن, زيد كاذب ها كأن زيدا كاذب هي هور رضي درو أكاد كأن زيدا كاذبا يعني لا لكلامه استوى هاتوا كأن زيدا أسد تشبيه ينبو ظن معنى ظن المهم هرهمان عملك اسمك نصبكات وخبرك رفعك وليت للتمني ليتو بمعنى تمني دت وهو طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر ان بده معنى التمني بوشتك حر امكان يربدات امكان يربدات او بطلب مستحيل يعني طلبي مستحيل وطلب ما فيه عسر يكون هناك شيء يكون هناك شيء يكون طمع يعني تشاورين هناك شيء يكون هناك شيء يكون هناك شيء شيخ هناك شيء يكون هناك شيء يكون هناك شيء نانا هناك قدر ما ان دور لديك اكون لديك اكون تشيل فنجا. والله اكون لديك اكون والله اكون لديك اكون ما بي لديك اكون لديك فنجا لديك اكون لديك اكون لديك اكون لديك اكون لديك اكون لديك ما <متاس> <تصفيق> بلا ملبنجاه بيت الشيخ يعني الشيخ نك شيخ علم شيخ في العمر. اخويا باشا ك كقول الشيخي. الشيخ الشيخ مو بس يعني الكبير في السن. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. خزجار رق جنتير بروج بقرعته هوا لمبدأ بزن تفيديش كده. نا جرى ثوب. فقولا تحف بيتك من هنا لبيتنا ليت الكواكب تدنو ليت الكواكب تدنو نا فأنضمه. الله خزجاء استركان نزيك بوينو هموم بك ذايبة حتى كوبم ذايبة خشبي استرك. اجتوى به. والله تحت ذايبة او خوبي بنيت. نام اجتوى. بويا طلب مالا طمع فيه. يعني بد شاورين تحقيقنا ويان ما فيه عسر يعني بنع رحت كقول المعدمي يعني الفقير الآيس تواب يعني بد رجائك نكر دستك يعني كسيك نيتي ويأس شهنا وكالويك دستك ليت لي قنطارا من الذهب تمنى أكاد قنطاري هو يعني الكثير من الذهب ألتوني زورم هابوايا عجا جاد دالغ لي يدي أو ننبوايا صرف ممكن يا بم ديابا أو أما لبرك خوكي طواب ليت لي خنطارا من الذهبي أمت طلب تمني همان إنشكات بلان معناك تمني ولعل للترج وهو طلب الأمر المحبوب المستقر وهو طلب الأمر المحبوب المستقربي حصوله ترجيه داوي اشتيكا كخوشويستا ونزيكي شروب ذات يعني اك بعكسي وبعكسي بعكسي كقولك لعل الله يرحموني ترجو يعني بشكو خوايا رحم فيبك يعني اما اشتيكي شاكا محبوبة خوازراوى ونزيك يشرو بدات او للاشفاقي لعليش مان لعلمان هي بو خوف. اشفاق يعني الخوف وهو توقع المكروه اني شاوريش تيك خلاب كي باق, باق سكت لعلى زيدا هالك هترسم زيت يافتشت يعني لعل العدو قريب هاي رصد بصدا اللوانيه من نزيك بيت ها تتطلع هترسيد لعل العدو قريب لعل بوشني بوترجينيا بو ترجيني حس في دج منك بيت في الشو بويا او منمنا معناها واضح على الفرق يعني لعل العدو قريب كيه هي حسب كان اللقاء يعدو بويا او للتعليل كقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر اي لكي بو بو شيش خطوه بو تعليل كبو تعليل بيت يابو ترى جي بيت ينبو اشفاق وخوف بيت همان نص على ذلك الاخفش مستمر بالدوام بينه باشا يعني باشا يعني باشا لا أكمله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.